لآن ل آ ا ق ر موسوعه النابلسي ن خجيم أَفْمَنْ ي َ ع ْ ل َ م أ َََ ن ّ الاسلاميه َ إِلَيْكَ من رَبِّكَ بِنْ ل ْ ح َ